إِنَّ لِلْمُسْتَقِيمِ مَفَازًا عَذَابًا خَائِقًا عَلَىٰ وَكَرَّابَ أَكْرَمَ رب السماوات والارض ومن بينهما رحمان لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صبا فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ رَبَّهُ مَأْوَى بسم الله الرحمن الرحيم وان النساء غرقا والانشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الرادفا تتبعها الوادف وَنُبِئَ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْجُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدا فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث